تشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والامل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا صنعت أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا اشتر الدنيا فرحا معنا, معنا والأمن المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا ونسارع في الخير تشتو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير خير تبني فينا قيما مثلا وتشجعنا وتربينا وتعلمنا ليبارك ثم تجمعنا خير يجمعنا